بِلاَّنَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا أَنْتَ دَاعٍ إِنَّنَا لَمُؤْمِنُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذًا يَخُضُنُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار وهذه الأنهار تجري من تحتي فلا تبصرون أمان خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي علي أسورة من ذهب أو جاء الملائكة مقترنين فاستخف قومه فاطعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا انتقمنا منهم فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا والئتنا خير أم ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون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 واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جيتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون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 يومئذ بعضهم لبعض نعدوا بعضهم لبعض نعدون إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا تتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين